يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا and ذين <تصفيق> يانك تَجَابَ لَكُمْ لفضيله متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولا running I'm mm -hmm. Ja وقاتلوهم أتى لا وَالْيَتَامَى والمساك Oh, إن <تصفيق> الله Oh, <laughs> الذين <تصفيق> عادوا وشبذ بهم من خلفه وَأَعِدُّ لهم ما استطعتم ZANG Yeah. We'll now